كن عبدوا إياك لستعيم إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوض عليهم ولا الطالني آمين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 أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا مبينا لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه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 فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها وإليه يرجعون قل بِاللَّهِ بالله وما وما أنزل علينا وما أنزل على إذراهيم وإسماعيل وإسحاق, وإسحاق ويعقوب والأسداق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله سمي الله لمن حميده Allah, Allah. Allah.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 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمين قل صدق الله فاتبع ملة إبراهيم حنيثا وما كان من المشركين إن أول بيت هضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 واذكروا اسْتَغْفِرُونَ الله عليكم وَهِيَ عَلَيْكُمْ إِذْ قُوتُمْ بين قلوبكم قُلُوبَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنعمته إخوانا وكنتم على وَكُنْتُمْ عَلَى من حُفْرَةٍ وَكُنْتُمْ عَلَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ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 وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ كنتم خير أُمَّةٍ أخر جسد الناس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين وأكثرهم الفاسقون لن يطرقوكم إلا أذى وان يقاتلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينصرون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 Thank you.